بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم المو وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود. إذ هم عليها قود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يؤمن بِاللَّهِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فتحوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثم ما لم يتوه فلهم عذاب جهنم إن الذين فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوه فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ارِيكُم سَنُذِيقُ النَّازِعِينَ لَنَعْلَمَنَّ مَغْزَى حَرِيكُم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كنت جرين تحتها الأمهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن بخش ربك لشديد إن بخش ربك لشديد إنه ويبد ويريد إنه ويبد ويريد وهو الغفور الوعد وهو الغفور المجيد ذل عرش المجيد هل أتاك حديث الجنود في الرعون وثُمود؟ هل أتاك حديث الجنود في الرعون وثُمود؟ بل الذين كفعوا في تكذيب. بل الذين كفعوا في تكذيب. والله بما ان محيط والله بما بل هو قران مجيد بل هو قران مجيد في Thank hmm.